محمد من النبي وشرع ع ل آله ى و ص الان ع ن ا في ذكر الشرط ا ل أ و ل من شروط ص ح ة ا ل ق ل ا ه الا وهو استقبال ا ل ق ب ل ة فاستقبال ا ل ق ب ل ة شرط ل ص ح ة ا ل ق ل ا ه ب ق و ل ه تعالى فول ي وجهك شطر المسجد الحرام والاستقبال لا يجب في غير ا ل ص ل ا ة ولذلك حمل ا ل أ م ر هنا على وجوب الاستقبال في الصلاه وفي حديث المسيء صلاته إ ذ ا قمت إ ل ى الصلاه ف أ س ب غ ي الوضوء والوضوء شرط من شروط صحه ا ل ص ل ا ة ثم استقبل ا ل ق ب ل ة وبعد ذلك ذكر له ب ق ي ة ا ل أ ر ك ا ن رواه الشيخان البخاري ومسلم و ر و ا ي ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل ا ل ك ع ب ة مواجها ق ا الكعبة ب ل م لها باتجاهها وقال هذه ا ل ق ب ل ة وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي فهو صلى باتجاه ا ل ق ب ل ة و أ م ر ن ا ب أ ن نصلي ت ق ل ا ت ه إ ذ ا يجب علينا أ ن نستقبل ا ل ق ب ل ة بالصدر و ا ل ت ق ب ا ل ا ل ق ب ل ة من شرطه أ ن يكون بالصدر لا بالوجه ف إ ذ ا انحرف ا ل إ ن س ا ن بوجهه عن ا ل ق ب ل ة م ا يضر ولكنه اذا انحرف بصدره عن ا ل ق ب ل ة يضر و تبطل صلاته وهذا أ م ر يجب أ ن يتنبه له ل أ ن كثيرا من الناس وخاصه ة الذي توجد د ع ن ا ل س م ن ة في حال الركوع و في حال السجود ينزل برجل قبله أ خ ر ى ف ي ح ر ق صدره عن القبله هذا م ق ت ل ل ل ص ل ا ة و كثير من الناس يفعله ولا يتنبه له فهذا أ م ر يجب التنبه له والاهتمام به ل أ ن ه مبطل ل ل ص ل ا ة من حيث لا يدري ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا انحرف بقدره عن ا ل ق ب ل ة تبطل صلاته استقبال ا ل ق ب ل ة شرط ل ص ح ة الصلاه اذا ع د م الاستقبال تنعدم ا ل ص ل ا ة وتبطل في كل ص ل ا ة من الصلوات وفي كل حال من ا ل أ ح و ا ل وفي كل وقت من ا ل أ و ق ا ت إ ل ا في بعض الحالات استثنى الشارع بعض الحالات يجوز ل ل إ ن س ا ن فيها أ ن يصلي إ ل ى غير القبله ولا تبطل صلاته من هذه الحالات شدة ا ل خ و في ح ا ل ة ش د ة الخوف في القتال أ و في غير القتال فيما يباح من قتال أ و غيره وسواء كانت ا ل ص ل ا ة فرضا أ م كانت ن ا ف ل ة ويجوز ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة ج د ة الخوف أ ن يصلي إ ل ى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة قال الله تعالى فإن خفتم أو يعني فصلوا إ ن فرجاناً خفتم ر ج ا ن ا أ و أ ن ت م راكبين فسروا عبد الله بن عمر بقوله مستقبلي ا ل ق ب ل ة وغير مستقبليها رواه البخاري ا ل صحيح هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا في ح ا ل ة ش د ة ا ل غ و ف في قتال ا ل أ ع د ا ء أ و في غير القتال يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي إ ل ى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة ولا يعيد هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا رخصه رخص بها الشارع فيصلي إ ل ى أ ي ج ه ة كان والحالة الثانية ف ي ح ا ل ة ا ل ن ف د في السفر يجوز ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان مسافرا سواء اكان السفر طويلا أ م قصيره يجوز له أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة إ ل ى غير ج ه ة ا ل ق د ل ة إ ل ى ا ل ج ه ة التي يقصدها فالمكان الذي يقصده يكون ق د ل ة له ب ح د ي ث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ف إ ذ ا أ ر ا د الفريضه نزل فاستقبل القتله رواه البخاري وهذا ف ر ي ش في جواز ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة على ا ل ر ا ح ل ة أ م ا الفريضه فلا تجوز الكلام على ا ل ن ا ف ل ة سواء اكانت ا ل ن ا ف ل ة م ط ل ق ة أم, كانت راكبة ام كان لها وقت ل ص ل ا ة الضحى كل هذه ا ل ن و ا ف ل يجوز للانسان ان يصليها على ا ل ر ا ح ل ة في ا ل ج ه ة التي يتجه اليها ولو كانت الى غير ج ه ة ا ل ك ع ب ة وكما اجزنا للراكب ان يصلي على ا ل ر ا ح ل ة نجوزه للماشي لان سبب الجواز هو السفر وليس ا ل ر ا ح ل ة سبب الجواز ليس ركوب الانسان على الراحله وانما هو السفر رخص الله تعالى للمسافر بكثير من الرخص السبب هو السفر فكما ج ا ز للانسان ان يصلي ا ل ن ا ف ل ة على راحلته الى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة يجوز له ان يصلي ا ل ن ا ف ل ة وهو ماشي الى ا ل ج ه ة التي يقصدها ويتوجه اليها و إ ذ ا كان ج ا ز ل ل ر ا ك ب فان يجوز للمعشي من باب أ و ل ى ولا يشترط طول سفره على المجهود سواء في ذلك السفر الطويل أ و السفر القصير ما دام ا ل إ ن س ا ن خرج من ا ل م د ي ن ة ووصل إ ل ى مكان لا يسمع فيه النداء ل ل ص ل ا ة يجوز له أ ن يصلي إ ل ى غير ج ه ل قبله اما اذا كانت ا ل م س ا ف ة اقصر من هذه اي ما زال يتردد ضمن ا ب ن ي ة ا ل م د ي ن ة وضمن المساجد او مازال في مكان يخضع فيه النداء ما يجوز له ان يصلي الى غير ج ئ ه القبله ما يقال له م س ا ب ر وطبعا هذا الكلام في ص ل ا ة النافذه هي غير ج ئ ه القبله اما ق ص ل ا ل ص ل ا ة وجمع ا ل ص ل ا ة فهذا شرط أ ن يكون السفر طويلا أ م ا إ ذ ا كان السفر قصيرا فعند جماهير الفقهاء ما يجوز له أ ن يقصر ا ل خ ل ا ولا يجوز له أ ن يجمعها الجمع والقطر أن يكون السفر و أ م ا إ ذ ا كان السفر قصيرا فلا يجزر ان يجمع ولا يقصر عند ا ل أ ئ م ه ا ل أ ر ب ع ة مالك والشافعي و أ ح م د وابي ح ن ي ف ة ونحن كلامنا الان في ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة إ ل ى غير شيئه ا ل ق ب ل ة تجوز في السفر سواء كان السفر طويلا أ م كان السفر قصيرا ف إ ذ ا كان الراكب في مكان يتمكن فيه من استقبال ا ل ق ب ل ة كان ر ا ك ب في المحمل في م ر ق ز في مكان يستطيع به ان يتوجه الى بيئه القبله فاذا م ك ن استقبال الراكب صاحب سهوله في ا ل م ر ق ز في محمل واسع وهودج في جميع صلاته اذا كان يمكن هذا ويمكنه اتمام الاركان كلها الركوع والسجود والقيام والقعود تزيمه ذ ل ك ن ي اعجزنا ي ن نحن أ له أ ن يترك استقبال ل ا القبله إ ذ ا كان في الاستقبال م شقه و أ م ا إ ذ ا لم يكن في الاستقبال م شقه وسهل عليه أ ن ي ت ق ب ل ولا يضره في ت ف ر ي ه فعند ذلك يجب عليه أ ن ي ت ق ب ل و إ ل ا ما بامكانه أ ن ي ت ق ب ل ف ا ل أ ص ح أ ن ه ان سهل ل ا س ت ق ب ا ل وجب و إ ل ا فلا إ ذ ا أ م ك ن و ا كان بها ما أ م ك ن و ا فيه مشقه شيء من ا ل م ش ا ق ة ا ل ب س ي ط ة يجب عليه أ ي ض ا ما دام يحصل عليه يجب عليه و إ ل ا فلا يجب لكن هذا ا ل إ ن س ا ن المسافر يصلي إ ل ى غير جهه القبله في كل أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة يصلي إ ل ى غير جهه القبله حتى في التحرم قال、لا. اما في تحرمه فيجب عليه ان يستقبل القبله سواء كان راكبا ام كان م ر ا يجب ع ل ي ه ا يستقبل القبلة في التحرم وبعد ذلك يسير في طريقه و ي ق ر أ ويصلي وهو م ا ج ه وهناك قول ضعيف في المذهب انه يجب عليه ان يستقبل ايضا في السلام ولكن الاطح أ ن ه لا يشترط الاستقبال ب السلام فيجوز ان يسلم في ا ل ج ه ة التي يمشي إ ل ي ه ا هذا ب ا ل ن س ب ة للراكب و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للماشي فيزاد على تحرمه يزاد على وجوب الاستقبال في التحرم وجوب الاستقبال في الركوع وفي السجود ل أ ن ش ا ل الركوع والسجود بسيط والزمن فيه ما يسير ا ل إ ن س ا ن في القيام قد يقرا س و ر ة البقره و س و ر ة اهل ا ل ع م ا ن قد يطيل ما شاء الله له ان يطيل فلو الزمناه الاستقبال ل ت أ ث ر بالسفر وليس كذلك الركوع والسجود ف إ ن ه يمكنه أ ن ي ت ق ب ل و أ ن يرفع بثواني او ب د ق ي ق ة بدقائق وان يسجد كذلك وهذا لا يضره في السفر فاذا الراكب يجب عليه ان يستقبل في تحرمه واذا ما ا ب ت ل وان يستقبل في ركوعه وسجوده وجر وللا ا ي يستقبل فلا ي ث حالات حال التحرم الاولى و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة الركوع و ا ل ح ا ل ة الثالثه الزهود في هذه الحالات الثلاث يجب عليه أ ن يستقبل ظ ل م السلام في ا فلا يجب لا ب ا ل ن س ب ة للراكب ولا بالنسبه للمائي ف إ ذ ا صل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى غير جهه القبله سواء كان راكبا ً أ م كان ماشيا ً حرم عليه أ ن ينحرف الى غير ج ه ة مقصده اذا كان الناس بهذه ا ل ج ه ة ب ج ه ة الشمال مثلا صار الشمال قبلت اليه فلا يجوز له ان ينحرف في طريقه نحن اجرنا له ان نترك القبله الى ج ه ة التي ا ت ج ا ه اليها صارت ا ل ج ه ة هذه ب م ث ا ب ة قبلته ولذلك لا يجوز له ان ينحرف عنها ل أ ن ه يصبح في هذه الحاله تلاعب ب ا ل ع ب ا د ة ساعه الى اليمين ل س ا ع ه ل ى الشمال ساعه الى الامام س ا ع ه ل ى ا ل خ ل ف هذا مبطل للطلاق ف إ ذ ا ترك الخبره وصلى في الجهه التي توجه اليها وجب عليه أ ن يبقى متجها إ ل ى هذه ف ي ج ه ه قيمه الطريق ف إ ذ ا جاحت دابته وانحرفت ليس في إ ر ا د ت ه ورجعت م ب ا ش ر ة إ ل ى الطريق ع ا د ه م ر ة ث ا ن ي ة ما ويحرم ا ن ش ر ا ب ه عن طريقه الى إ الجهه ب الشراب ل إلى يحرم ة أخرى إلى ا ج ة التي ت و ج ه إليها حتى ولو كانت القبله قال اما إ ذ ا كانت ا ل ق ب ل ة ا ل أ ف ض ل ي ه عند ذلك يجوز له ان ينحرف إ ل ي ه ا كان يزيد في طريق ثم مضطر كالذي يسد ا ل س ي ا ر ة اليوم ا ل س ي ا ر ة انسان م ز م بطريق ما يستطيع أ ن يخالفه ص ا ر في الطريق إ ل ى ج ه ة ا ل م ق ل د ما يجوزه أ ن يتجه لا إ ل ى اليمين ولا إ ل ى اليسار إ ل ا إ ذ ا كان اليمين هو القبله الاصليه او كان اليسار هو القبله الاصليه و ه ذ ا أ ن يتجه ا ل ي م ا في هذه ا ل ح ا ل ة لن أ ه ر ج ع إ ل ى الاصل وترك البدن قرنان على ا ل ت ا ب ه ط ع ن يريد أ ن يزجر ويريد أ ن يركع و صلى الى غير قبله يريد ان يسجد يريد ان يركع كيف يعمل ح ا ل ة القيام وجارس على دابته او ناجح في ح ا ل ة ا ل ر ك و ع والسجود ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ا ج ب ع ل يجب ه أن يتقبل ي عليه أ ن يستقبل ويتم ركوعه وسجوده و أ ث ر الراكب على الدابه ف إ ن ه يومئ بهما ايماء يشير ب ر أ س ه إ ش ا ر ة وتكون اشارته ب ر أ س ه في ح ا ل ة السجود أ خ ف ض منها في ح ا ل ة الركوع ف إ ذ ا أ ش ا ر براسه في الركوع إ ل ى حد معين في ح ا ل ة السجود يشير ب ر أ س ه ل م ك ا ن ي ك و ن أ خ ف ض من مكان الركوع هذا الكلام كله ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ا ف ل ة فاذا يجوز ترك استقبال قبله في ح ا ل ي ن ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ح ا ل ة ف ت ن القوه و ا ل ح ا ا ل ل ث ا ن ي ة ح ا ل ة ا ل ن ا ف ل ه في السفر سواء كان السفر طويلا أ م كان قصيرا طيب ا ل ف ر ي ض ة هل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي ا ل ف ر ي ض ة على ا ل د ا ب ة قال ا ل د ا ب ة لها أ ح و ا ل فيما تكون و ا ق ف ة واما أ ن تكون م ا ش ي ة ف إ ذ ا كانت ا ل د ا ب ة و ا ق ف ة واستطاع ان يستقبل القبله في تحرمه وفي ركوعه وفي سجوده وفي كل ص ل ا ة ه فلا مانع صارت ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة ت ف ل ا ك على ا ل أ ر ض كان كان في محمل كان في أ و د ج كان في مكان يمكن اتمام أ ر ك ا ه ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة لا مانع لا ب فرق ب ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة و ا ل ص ل ا ة ع ل ى ا لكانت ا إذا ا ل د ا ب ة و ا ق ف ة أ م ا إ ذ ا كانت ث ا ئ ر ة فلا تاخر فلا تاخر فيها أن ا ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ص ل ل ا طلى ف ي ة على ا ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى النافذه على ا ل ر ا ح ل في الحديث الفريغة نزل فاستقبل ا ل ق ب ل ة ونحن مع النص حيثما دار ندور لو و ر ت ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ل ا ل ف ر ي ض ة على ا ل ر ا ح ل ة ص ل ي ن ا إ ل ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن ا ل ر ا ح ل ة حينما أ ر ا د ص ل ا ة ا ل ف ل ي ض ة وصلاها على ا ل أ ر ض وكذلك نحن نفعل إ ذ ا كانت ا ل د ا ب ة و ا ق ف ة ما في فرق بين ا ل د ا ب ة وبين ا ل أ ر ض واما إ ذ ا كانت س ا ئ ر ة فلا تجوز ص ل ا ة ا ل ف ل ي ض ة عليها م ن ا ل ب م ك ا ن ه ان يصلي فيها ويستقبل ولو ت ز ا ن تتحرك ت غير ا ل د ا ب ة ومن صلى في ا ل ك ع ب ة وقد صلى في ا ل ك ع ب ة داخل ا ل ك ع ب ة وليس حول ا ل ك ع ب ة ومن صلى في ا ل ك ع ب ة واستقبل جدارها صحت صلاته و أ م ا إ ذ ا استقبل بابها وكان الباب مفتوحا ما تصح صلاته ل أ ن ه لم يستقبل شيئا إ ذ ا صلى إ ل ى جدار من جدران ا ل ك ع ب ة تصح صلاته واما اذا صلى الى بابها وكان مفتوحا فلا تصح صلاته الا اذا كان في العتبه امام الباب شيء مرتفع بقدر ثلثي ذراع عتبه الباب في هذه ا ل ح ا ل ة تصح صلاته ل أ ن ه يقال إ ن ه استقبل جزءا من الكعبه وكذلك إ ذ ا صلى على ف ط ح ه ا مرتفع قدر ثلثي ذراع كاد له ان يصلي وصح الصلاه ت ويقال انه استقبل واما اذا لم يكن امامه بناء كان الهدم ت ب ن ا ء المرتفع فوق سطح ا ل ك ع ب ة في هذه ا ل ح ا ل ة ما تفلح ط ل الظلاته ق على ا ل ص ل ا ة على سطح الكعبه باطلة. هذا بالنسبة جهه ن ق يستقبل و او ل لا علي ان أو لا يجب القبله ه يتطور بجيئة منه ان الانسان ل عارف القبلة حتى يقال إنه استقبلها أو يستقبلها. القبلة اما ت ل ه ه ان تكون م ر ئ ي ة ر أ ي العين كان ك الانسان ن ا في المسجد الحرام او كان في مكان يرى منه ا ل ق ب ل ة في هذه ا ل ح ا ل ة وجب عليه أ ن يتوجه إ ل ى عين القبله ة لانه يراه و ي ح ر م عليه التقليد في هذه ا ل ح ا ل ة ما دام ب إ م ك ا ن ه ان يسال و ح د قاعد ف المسجد ا ل حرام ما يجوز له أ ن يقول لانسان ض ل المسجد ما الكعبة ما يجوز له ا ما ما ع د ة أخرى يرى يجوز ي أ ل إ ن س جالس إ ل ى جانبه يقول له اين الكعبه ة في ذ ه الجهة في هذه ا ل ج ه ة و ي ق ع هذا كثيرا ما يجوز له ل أ ن ه يمكنه أ ن يرى الكعبه ل ع ي ن ي ه يعلم ج ه ة ا ل ك ع ب ة من قبيل العلم وليس من قبيل الظن والاجتهاد هذا ما يجوز له أ ن يقلد غيره في هذه الكعبه ة ل أ ن يمكنه أ ن يعلم جهتها و إ ل ا م ا يعلم ج ه ة ا ل ق ب ل ة ما عنده علم أ خ ذ بقول ث ق ة يخبر عن علم ياخذ بقول ث ق ة يخبر عن علم و ع ح ب قناه مكان ب ع ي د وراء الجبال ا ل آ ن يجوزه ان يشترك ل أ ن ه ما يرى التعب ة ما عنده علم بجهتها ط ر ب ت عليه جهات يجوزه الاجتهاد في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ا أ ن ه قبل أ ن يشتهي جاءه انسان وقال له و أ انا ل كنت في الان كنت ا ارى ل الكعبه ل الإنسان وجد جاء فقال أنا من في هذه الشهر يخبر عن علم وليس عن ظن ما قال لو ان اجتهدت في ا ل ك ع ب ة او بالقبله وتبين ب أ ن ه ا في هذه الجهه لا ل أ ن ه م ا في هذه ا ل ح ا ل ة كلاهما مجتهد والمجتهد لا يقلد مجتهدا واما ا ل آ ن لا هذا ما هو مجتهد هذا يخبر عن علم يقول انا اعلم ان كان, في هذه كأن, كان يراها قبل قليل انا من هذه الجهه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجري ل ل إ ن س ا ن ان يستهزا بقول هذا الثقه شرط ان يكون ثقه انسان عدل فان ولا على يصر صغيرة إ س ا الذي ن ثقة فخذ هذا الرجل فقده ما وجده لا هو يعلم ا ل ك ع يعلم لا هو يعلم ب لا ل ذا ا هو ج ه ة ولا ر أ ى انسانا يخبر عن علم ف إ ن امكنه ا ل ا س ت ه ا د حرم التقليد يمكن ه أ ن يجتهد ب ا ل أ م ا ر ا ت النجوم ا ل ق ص ب الجمس غياب الشمس و ز ر و ق ه ا يعرف أ ن يجتهد ب و ا س ط ة ا ل أ م ا ر ا ت في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجوز له أ ن يقلد غيره في جيش ا ل ق ب ل ة ل أ ن ه يمكنه أ ن يجتهد وغيره يمكنه أ ن يجتهد والمجتهد لا يقلد مجتهدا ما يجوز له التقليد ما دام إ ا م ك ا ن ه أ ن ي ع ل ه ج ه ة ا ل ق ب ل للاجتهاد ف إ ن تحير تحير هو م س ت ر د في ج ه ة ا ل ق ب ل اجتهد لكنه تحير تعادلت ا ل أ م ا ر ا ت واضطربت عليه العلامات ولم يستطع أ ن يغلب على ظنه ج ه ة من الجهاد ووجد انسانا بجواره اجتهد وغير على ظني ان الجهه القبله بهذه ا ل ز ي ا ر ة قال مع ذلك ما يقلده يصلي ق ل د ي الى اي جهه جاء ويجب عليه قضاء هذه, هذه الصلاه ومن الطبيعي في هذه ا ل ح ا ل ة يعني انا اجتهد و ت ح ي ر والصاحب اجتهد واعتذر انا بنظري ان الاجتهاده أنا كمثلي و ليس ص ع ي ح ا لو كان بنظري ان الاجتهاده ي و ب ليس صحيح لقد لا اصل ي إ ل ى ا ل ج ي يعني م ا أعتقد ما ي ع ت ق د ه و هو أعتقد أن ا ل اليه ما غ ل ر على ظني ش ما أ ق ل د في هذه الحاله اصلي إ ل ى اي جهه لكن ايهما افضل إ ن يصلي إ ل ى ج ه ة معاكسه لجاته او اصلي إ ل ى ا ل ج ه ة التي هو توجه إ ل ي ه ا لو صليت الى اي ج ه ة ج ن يجوز لكن أ ن ا أ ق و ل لكم هذا الكلام من عندي من عندي أ ق و ل ه استظهارا والله أ ع ل م يصلي إ ل ى ا ل ج ه ة التي اولى له أ ن يصلي إ ل ى ا ل ج ه ة ا ل ت ي غلب على ظن صاحبه انها ج ه ة التعب ويجب عليه قضاء هذه ا ل ص ل ا ة لان صلاته في هذه ا ل ج ه ة كصلاته في ج ه ة اخرى ل أ ن ه عم يصلي على هذه ا ل ج ه ة وهو يعتقد انها ليست جهه ة القبلة القبله ه جهة يصلي ي ا الآن يصلي الى الشئة جهة فقط يعني استظهارا من في أخرى؟ ما خالف يقصح لو ص ل ى ل ج ه ة اخرى ما ننكر عليه انه متحير ما غلب على ظنه شيء ولو صلاها الى ج ه ة صاحبه نفس ا ل ن ت ي ج و ل ا ن انا اقول ع ن الاولى ان يصليها الى ج ه ة صاحبه اذا اراد ان يصلي الى اي جهه نعم ويزب قضاها الصلاة هذه وهو ولو القبلة لان لو صلى لو اصاب يصلي ان الى بزعمه غ ي ر جهة القبلة متأكد لانه د م ذ ا هو مستعد ا غلب تغلب على لو على عليه ظنه ظنه أن شيء شيء وتحير ي وجر ب هو وما ايضا ح مستحق لو كان ودق من اجتهاد صاحبه لكان معنى هذا أ ن ه غلب على ظنه ما غلب على ظن صاحبه مدام وتحيى ما دام هو تحيه ما ي ج و ان يقلد صاحبه نعم المجتهد لا يقلد ا ل مجتهدا ويجب التجديد للاجتهاد الاسلام وعرجيه ا ل ق ب ل وصلى اليها جاء وقت صلاه العصر و ا ر ت ا لصلاه الظهر جاء وقت صلاه العصر يجب عليه ان يجدد الاجتهاد لكل صلاه يجب العصر ولصلاه المغرب ولصلاه العشاء ويجب التجديد للاجتهاد لكل صلاه تحضر على الصحيح هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي يستطيع أ ن يجتهد هذا الكلام كله ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي يمكنه أ ن يجتهد لا يقلل م ج ت ه د ا ويصلي كيف شاء ويقضي هذه ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ت ح ج ر و إ ذ ا صلى على ظني ج ه ا صلى إ ل ي ه ا و صلاته ص ح ي ح ة و م ج د ه ة و لا يجب عليه قضاء ه و من عجز عن الاجتهاد وتعلم ا ل أ د ل ة عجز عن الاجتهاد ما في عجز شيء ما يعرف ا ل ا د ل ة ما يعرف أ ن ينظر في الجرس والقمر والنجوم والقطط ما يعرف مثل اعرف كاعرف قال قلد ث ق ة عارفا مضطر م دام لا يعلم مضطر طيب معنى هذا أ ن الواحد منا إ ن شاء تعلم و إ ن شاء لم يتعلم وقلد غيره قل هذا الكلام ب ا ل ن س ب ة للعاجز إ ذ ا كان ما بامكانه أ ن يتعلم أو, كان عن جب او مر على زمن لم يتمكن فيه من تعلم ج ه ة ا ل ق ب ل ة اما اذا قدر على التعلم فيجب عليه ان يتعلم ج ه ة ا ل ق ب ل ة والا فيكون ع ا ط ي ا يكون قد ع ف ى الله اذا سافر وهو لا يعلم الامارات التي يستطيع بواسطتها ان ي ت د ل الى ج ه ة ا ل ق ب ل ة ولذلك قال العلماء يحرم على ا ل إ ن س ا ن السفر إ ذ ا لم يكن عارفا ب ا ل ج ه ة التي توجد فيها ا ل ق ب ل ة ما كان عارفا ب ل أ م ا ر ا ا ت و ل ع ل ا م ا ت التي ترشد من ج ه ة ا ل ق ب ل ة يجب عليه أ ن يتعلم و إ ل ا يكون عاصلا ويحرم عليه التقليد ما يجوز له أ ن يقلد غيره من الناس ويصلي كيف كان ويجب عليه قضاء هذه ا ل ص ل ا ة مع ا ل م ع ص ي ة مع م ع ا ل ص يكون ة ي قد عطى ي ك ولو ن قد عظى و قلد انسانا وصلى إ ل ى ج ه ة التي يخبره عنها يجب عليه قضاء هذه ا ل ص ل ا ة ويكون قد عطى و أ م ا المتحير ا ل م ش ت ه د عارف بالاسره ولكنه متحير وهذا شيء يقال لكل انسان في ا ل ح ي ا ة ما يعصي يصلي الى اي ج ه ة جاء ويقضي هذه ا ل ص ل ا ة وليست هناك م ع ص ي ة واما هذا مع و ج ب القضاء و ن و م ع ا ص ي ة ومن صلى بالاجتهاد وغلب على ظنه ج ه ة من الجهات وصلى اليها ثم تيقن ا ل خ ط أ نحن في طريقنا الى م ك ة صلينا الى هذه ا ل ج ه ة وبعد ض ب ع ف ت ر ة تبين لنا ان الكعبة يقينا جبتها الكعبة لجرع جرع في ي وتبين ن ن كان صعدنا كلنا الفكرين ان بيننا فظلينا طعفنا بنا ا جبلا المثابة جدا بالجرع جبلا واذا الكعبة صرى وبعيدة ثم و لنا يقينا وليس ظنا ان صلاتنا كانت الى غير ج ئ ه القبله في هذه ا ل ح ا ل ة يجب علينا ا ل ع ا د ه لاننا صلينا بالظن وتبين لنا خطره وظن البين خطره لا عبره به يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يقضي ا ل ص ل ا ة وهذه القاعده ا ل ط ب ي ة ر ع ت ه ا أ ك ث ر من م ر ة ومن صلى بالاجتهاد فتيقن ا ل خ ط ر قضى في ا ل أ ظ ه ر فلو تيقنه فيها وجب عليه استثناكها أ ن ا ا ل آ ن م ا سيكمل الصلاه ي و س ط ا ل ص ل ا ة اجتهدت فغلب على ظني ان ا ل ق ب ل ة في هذه الجهه ة ة السماء وظننت ان ج ه ة الشمال في هذه الجهه وانت في اثناء ا ل ص ل ا ة انقشعت الغيوم وظهرت الشمس وعرفت انني اصلي الى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة فيقلت انني مخطئ في اتجاه وانا اتوسط ا ل ص ل ا ة يجب علي اتقن قصره ب ا ط ل ة و ع ي د ا ل ص ل ا ة من اول لاني لو اتممتها لوجب علي استيلافها ل فلا بداعي لاتمامها إطمامه لا بد من الفائده وجب علي استيلافها ل ل الآن ا ق ن أنه مخطئ ص ة الأولى كانت قبلة إذا غير ي عليه ج ب و أ ث ن ا ء الصلاه وهو في الصلاه ة تغير ت ا ج ا د ه تغير اجتهاده غ ل ق عرضته ل ة ج هي اخرى جهة فاذا ما تغير اجتهاده م ر ة ث ا ل ث ة ينحرف إ ل ى ج ه ة ث ا ل ث ة بحيث يصلي أ ر ب ع ركعات إ ل ى أ ر ب ع جهات ولا يبطل صلاته لأنه يعمل الثاني بإجتهاده وصلى الله ت ا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم